الدرس الثاني الإسلام والعلم واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك طلب العلم الرحلة العلوم الدينية علم الحندسة علم الفلك الاكتشافات